قل إنني هادي ربي إلى صراط مستقيم دينما فيمن لت إدراهي محني فو وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونصي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أميزه وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وصلى الله وسلم على آله وأصحابه من كتاب عمد الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام للحافظ عبد الغني النعدي رحمه الله ومن كتاب الصلاة فيه. يقول المؤلف باب استقبال القبلة باب استقبال القبلة القبلة ما تقبل عليها بوجهك وقبلة المسلمين في صلاتهم هي الكعبة المشرفة وقد أمر الله تعالى باستقبالها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس في أول أمره ويروى أنه لما كان في مكة كان إذا استقبل بيت المقدس جعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس وصار مستقبلا لها ولبيت المقدس فلما جاء المدينة ما كان ذلك ممكنا فكان يصلي إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا وهو يحب بقلبه أن يوجه إلى مكة ولكن الأمر ليس له وإنما هو رسول رب العالمين لا يفعل إلا ما أمره به جل وعلا فأنزل الله تعالى عليه قد نرى تقلبا وجهك في السماء، فلنولي أنك قبلة ترضىها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطره، فصار صارت قبلة المسلمين هي مكة، فمن كان داخل المسجد الحرام وهو يرى الكعبة. لا يبزيه إلا أن يصلي إلى عين الكأكا فلو صلى عن يمينها يعني مستقبلا ليمينها أو لشمالها ما صحت صلاته وهذه المسألة يقع فيها بعض الناس في الحج والعمرة والزيارات هو متعود في بلده أنه يستقبل مطلق الجهة وينسى أنه هو في المسجد والكعبة أمامه فتجد مثلاً الكعبة أمامه مثل هذه السارية وتجد يصلي إلى هذه الجهة هذه لا تقبل منه لأنه هو يرى عين الكعبة وبالتالي هو لم يستقبل الكعبة وهنا مسألة أخرى متعلقة ببناء الكعبة الأصورة التي عليها الكعبة اليوم هذه الهيئة التي بناها عليها المشركون فإن الكعبة قد تصدعت في عهد قريش فأرادوا أن يعيدوا بناءها وأعلنوا في مكة أن يجمع كل مال ليس فيه خب ليس فيه ثمن خمر ولا حلوان كاهن ولا مهر بغي ولا ربا ولا ميسر فجمع ما كان من هذا الصنف فلم يكن كافيا مع كثرة أموال القريش لكن المال بهذه المواصفات لم يكن كافيا فأقاموا الكعبة على قواعد إبراهيم على الركنين اليمانيين الذي هو الآن واحد يعرف بالرقن اليماني والآخر فيه الحجر الأسود وأنقصوا مساحة الكعبة في انتهى تبقين الشامجين حتى تتم فقاموها على أربع قواعد اثنين من القواعد هي قواعد الراهين ويقف اثنين الشامجين واثنين من القواعد دون قواعد الظالم وجعلوا الحجر المقوس هذا دليلا على أن تلك هي القواعد الأصلية لكن قصرت عنها النفق فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه قال لأم المؤمنين عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقط الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين باب يدخل منه الناس وباب منه يخرجون. إذا هم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقض الكعبة يهدمها وأن يبنيها على قواعد إبراهيم الأولى. لكن الذي منعه من ذلك خشى أن يقول الناس محمد صلى الله عليه وسلم لا يعظم الكعبة. أو أن يقول بعضهم، ذاك الأخير، أو أن يقول بعضهم محمد يريد أن يصرف الناس إليه أو يشتهر، وغير ذلك مما يقوله المنافقون مما يصد بعض العوام عن دين الله، فتركها حتى يستت يستقر هذا الأمر، فلما دخلت مكة تحت ولاية عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. حقق ما هم به النبي عليه الصلاة والسلام. فنقض الكعبة وبنىها على قواعد إبراهيم. فجاء الحجاج بن يوسف فهدمها وبنىها على قواعد قريش. ولا زالت عليها إلى هذه اللحظة. فصار هذا الحجر الذي تراه هو في حقيقة أمره من الكعبة. ويترتب على ذلك مسألتان أن من صلى داخله فقد صلى داخل الكعبة ومن صلى وهو مستقبل هذا الحجر فقد استقبل الكعبة والمسألة الثانية أن من طاف بينه وبين الكعبة لم يصح طوافه لأنه ما طاف بالكعبة بل طاف بجزء منها الشاهد في هذا أن قبلة المسلمين هي الكعبة فالذي يراها يستقبل عينها والذي لا يراها كان يكون في بقية أرض الجزيرة أو في بقية بلاد الله فإنه يستقبل جهتها ولا بأس من الاستعانة بالوسائل الحديثة التي تحدد الجهة على أن تكون أكثر دقة وإن لم تتيسر هذه الوسائل كالبوصلة فإن الناس يستقبل الجهة العامة كما نستقبل في بلدنا هنا المشرق وقد تحتاج أن تميل إلى الشمال فلا تصح صلاة مرئ إلا أن يستقبل الكعبة إلا في حالتين حالة أن يجهل القبلة والتانية حالة النافلة على الراحلة فمن جهل القبلة فإنه يجتهد ويسأل فما أداه إليه الاجتهاد فإنه يقبل منه لكن إن صلى بغير اجتهاد أو سؤال لا يصح منه ذلك ومن كان يصلي نافلة وهو على راحلته جاز له إلى غير القبلة كما ستأجد هذه المسألة في هذه الحديثة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 وكانت وجوههم إلى الشام فاستد فاستداروا إلى الكعبة حديث عبد الله بن عمر هذا يخبر فيه كما قدمت قبل قليل أن القبلة كانت إلى بيت النقدس والناس في مساجد المدينة يصلون إليها فلما نزل القرآن بالقبلة بالاستقبال إلى الكعبة صلى رجل مع النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء إله القبى وهم يصلون الفجر فأخبرهم أن القبل قد تغيرت من بيت المقدس إلى الكعبة فاستدار الناس في صلاتهم من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة وهذا فيه من المسائل سرعة استجابة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لحكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وفيه مسألة أصولية يذكرها الأصوليون قالوا فيه قبول خبر الواحد العدل أن هذا شخص واحد أخبارهم عن النبي عليه الصلاة والسلام فصدقوه وعملوا بروايته وفيه أن الحركة لأجل الصلاة لا تضر فإنهم قد تحركوا حركة دائرية عكس تماما الاتجاه الأول فاستقبل القبلة لأن هذه حركة واجبة وعليه من كان يصلي إلى غير القبلة اجتهادا فجاء أحد من أهل البلد وأخبره أنك تصلي إلى غير القبلة توجه إلى جهة كذا يجب عليه أن يتوجه وهو في وهو في صلاته وهذه حركة واجبة لا يقال لأننا لا نتحرك في الصلاة هذه من الحركات الواجبة في الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها ثم ذكر المؤلف حديث أخرى منها الحديث الأول عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان راكبا على راحلته فإنه يتنفل عليه وهذا معنى قوله يسبح يسبح معناها يصلي السبحة والسبحة هي النافلة ومن ذلك قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه لو كنت مسبحا لأتممت يعني في السفر لو كنت متنفلا كان أتممت الرباعية فأنا أنا قصرت الرباعية إذا ركعتين فكيف أتنفل فالسبحة هنا يعني النافلة ومنه قول الصحابي رضي الله عنه صلى النبي عليه الصلاة والسلام أو جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر بأذان واحدا وإقامتين في الحج في عرفة وبين العشاء والمغرب بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما أي لم يتنفل بين المغرب والعشاء وإنما أسقط النافلة وليس المقصود لم يذكر الله وإن هذا غير منفي. فبعض الناس في السفر إذا صلى الصلاة الأولى مباشرة النهضة إلى الثانية ظنا منه أن قوله لم يسبح بينهما أي لم يذكر الله وهذا غير صحيح نحن لا نقول لا يجوز لك أن تقوم لكن الأولى أن تترك الناس تذكر الله التسبيحات التي بعد الظهر ثم تقيم فتصلي بعدها العصر الشاهد أن المؤلف أورد هذا الحديث ليثبت لنا أن النافلة إذا كان المسلم راكبا على راحلة أو على دابة أو على سيارة أو على غيرها يجوز أن يصلي إلى غير القبلة لكن هذا لا من الفرائض ولذلك البخاري قال إلا الفرائض وفي رواية مسلم غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة فهو يتنفل على راحلته حيثما توجهت به حيانا تتوجه غرب وحيانا من الشرق وحيانا من الشمال وحيانا من الجنوب وهو يصلي إلى أي جهة فإذا جاء وقت الفرض أو جاءت الصلاة المكتوبة نزل واستقبل القبلة وهذا دليل على أن اشتراق القبلة لا, يدخل لا يشمل النوافل التي تكون على الراحلة فيجوز أن يتنفل على راحلته أو دابته أو سيارته ولو كانت متجه إلى غير القبلة كإنسان راكب في بصماش الأبيض فإنه إلى عكس القبلة يجوز أن يصل للنافلة وهو متجه إلى غير القبلة وقوله يومئ بذلك أي يومئ برأسه يعني الركوع والسجود لأنه على الراحل لا يستطيع أن يقف فيومئ بالركوع ويومئ بالسجود ويجعل السجود أخفض إيماء من الركوع وكان ابن عمر يفعله يعني كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان على راحلته فإنه يتنفل على ظهرها إلى غير القبلة وعن أنس بن وعن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا جانب يعني عن يسار القبلة وقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لو لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعله لم أفعل وهذا دليل آخر لمسألة الصلاة إلى غير القبلة في النافلة على الراحلة فأنس أيضا يصلي على راحلته غير مستقبل للقبلة ولما سألوه قال لولا أني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك ما فعلته وفيه أي هذا الحديث الأخير فيه ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الاستدلال بحديثه وأن هذا هو الأصل وأن الأحكام مبنية في هذه الشريعة على نصوص الكتاب والسنة فهم دائما يلجؤون إلى هذه النصوص ولما سألت امرأة عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحايض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت هكذا كان يصيبنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فالاعتماد في الاستدلال على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفيه تواضع هذا الصحابي أنس بن مالك فإنه أتى من الشام وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام راجعاً إلى المدينة وهو راكباً حمار إما ما بحث عن خيم ولا إبل وإنما ركب حماراً يتبلغ به وفيه ما كان عليه من العبادة فإنه في سفر ويركب وسيلة متعبة وهي الحمار ومع ذلك يصلي وهو لا يعلم أن هؤلاء الناس يستقبلوه وكان يصلي وهو قافل عنهم فما فجأه إلا وقد رأوه يصلي إذن هذا فيه ما كانوا عليه من العبادة والشاهد في الأثر وهو ما نقل عن أنس هنا ما رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي النافلة إلى غير القبلة والله تعالى أعلم صلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله يقول كيف نوفق بين حديث لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهب أو ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا نصيفة وحديث من ورايكم أيام الصبر أجر الواحد بأجر خمسين منكم التوفيق بينهما أن منزلة الصحابة لا يبلغها أحد أصلا لما نالوه من شرف الصحبة ولقي النبي عليه الصلاة والسلام واختيار الله سبحانه وتعالى لهم أن يكونوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك لا يبلغ منزلتهم أحد ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أصحابي أصحابي وقال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا نصيبا أما الحديث الآخر ففيه بيان فضيلة العمل في أيام الشدة وأيام الفتن حتى أن العمل الواحد قد يبلغ أجر خمسين شخص في هذا العمل بعينه، فلو كان مثلا ركعتين هذه الركعتين ستساوي مئة ركعة من ركعات الذين خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو ساوت مئة ركعة وضربتها في مليون لن تبلغ بك درجة الصحابة فهي الحديث الثاني هو غير فيه بيان عظم أجر الأعمال في أوقات الفتن وأوقات المشقة والشدة أما مجموع العمل والمنزل والمرتبة فلن يبلغ أحد منزلة الصحابة رضي الله عنهم هل يأتي في هذه الأمة رجل عبد الله حتى يكون أفضل من صحابه كما يزعم بعض الناس لا أبدا أبداً لا, لا يكون أفضل من صحابي أصلاً لأنه في مادة إذا صحت العبارة من المواد اللي أنتم متنافسين فيها ما عندك أصلاً هي الصحبة وين, وين تلقائبها فهذه الصحبة تطيش بعدد من المواد بتاعتك الصلاة الصيام النافلة كذا فسيأتي الأمة فيها عباد وفيها زهاد وفيها علماء وفيها صالحون وفيها خيار لكن يتنافسوا في طبقاتهم لا في طبقات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم الصلاة داخل الكعبة جائزة الصلاة داخل الكعبة جائزة لكن ما حدق طريق الصل داخل الكعبة إلا تصلي في الحجر ويعتبر داخل الكعبة لأنه جزء منه وقد أثبت بلالا رضي الله عنه أو أسامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بل بلال أثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين داخل الكعبة وهو حديث صحيح والصلاة جائزة لكن قد لا تتيسر لكل أحد حقيقي في سؤال فيه غرابة رجل التزوج أو رجل طلق امرأة طلقتين وكانت في الطلقة الثانية حاملا فوضعت الحمل وانتهت من مدة النفاس فجاء زوجها الأول فقال أنت مرجوعك ورجعوها ليه لهذا الزوج وعاشرها معاشرة الزوجات وطلقها طلق الثالث أنا ما أدري كيف هذا يحصل في بلاد مسلمة أصلا يعني أنا أعرف ناس في البادية قد يكون الواحد ما رأى, ما رأى العاصمة في حياته غير مرة أو مرتين ولا وليس عندهم مساجد. وهو يتبع إيبي له وغنمه ويصلي فرضه ويصوم صيامه، لكن يعرف أن هذا الكلام حرام. فكيف إنسان يعيش في المدنية ويطلق زوجة وتضع الحمل وتخرج من عهدته وتبين بينون صورة ويرجع بمرجوعة؟ ما ترجع؟ مرجوعة لا تنفع هنا أصلاً. وبالتالي بقاؤه معها الأخير هذا حرام وحكمه حكم الزنا تماماً بتمام وهو آثم وزوجته ووليها كلهم آثمون ولو كان هناك لو رفعت هذه القضية لقاضي شرعي لأدانهم جميعاً ولعقبهم أشد العقوبة وعزرهم تعزيرا شديدا غير أنه إذا قام لديه قرينة تبين جهلهم التام يمنع عنهم الإعدام الرجم فقط لكن له أن يعاقبهم بأعتى أنواع العقوبات المهم هذا منكر عظيم لكن السؤال هم هم ما سألوا عن هذا هو يسأل عن الطلاق الثالث هذا فهذه المرأة الآن بانت من الرجل هذا بينون كبرى ولا في مجال آخر الصحيح أن أنه إذا كان لا لا زال يرغبها ولا زالت ترغبه فإنه يعقد لهما مع عند الولي مع الشهود وإقامة الإشهار لأن الطلقة الثالثة هذه ما صادفت ما صادفت عقدا أصلا هي هذه الطلقة في الفاضي زي واحد صاحب له واحدة جاب معاه وبعد فترة قال له طلقانه وما متزوجت أصلا إذا فالشاهد أن الطلقة غير واقعة لأنها لم تصادف زوجة ولكن الآن إذا كان آخر, آخر فراق لها كانت حاملاً هذا هذا موضوع مشكل يحتاج إلى علاج إذا لم تكن حاملاً لابد أن تحيض حتى يجتبر رحمها لا يكون في ذلك حمل في الفترة هذه غير مشروعة بعد ذلك يجري بينهم العقد كأن كأنهم من أول مرة ولكن هذه آخر فرصة فينطلق بعدها فإنها بانت منهم بينونة كبرى آخر سؤالين ما نكتفي به ما إن شاء الله أو أو ثلاثة ما ما أدري أنا ورقتان الشيخ يقول هل يجوز ذكر أسماء المخالفين للسنة النبوية ذكر الأسماء هذا ليست فيه قاعدة مطلقة هو راجع إلى المصلحة الشرعية وعدم الأصل،, الأصل والمقصود أساسا هو إبطال المقالة والرد عليها وبيان مخالفتها للسنة هذا مقصود شرعي لا بد منه وهو من باب الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما صاحب المقالة فلكل مقام مقالة ينظر في المقام وينظر في حال الشخص وينظر في حال الحضور فقد يقتضي المقام ذكره ولو لم تذكره ما حصل منه التحذير وما حصل المقصود الشرعي ففي هذه الحالة لابد أن تذكره لأن من الناس من لا يعرف ذلك وقد يقتضي المقام أن تخفيه لأنك إن أظهرته أفسد عليك فاحيانا من الناس إذا قلت له مثلا عند شيخ نفتكر أن الشيخ هذا مثلا اسمه زيد فلو قلت الشيخ زيد يقول كذا وهذه مقالة باطلة عشر عشرين ثلاثين من أتباع الشيخ ده بيسعلوا يطلعوا أما إذا قلت قال أحد الناس مقالة باطلة ثم تذكر المقالة ثم ترد عليها سيعلم سيعلمون أن هذا المقالة باطل. بعد ذلك إذا عرفوا أن هذا صاحبهم ربما يؤثر هذا الكلام فيه. فليس ذكر الأسماء ليس له قانون واحد. وبعض الشباب يعتقد أنك إن لم تذكر الاسم أنت معناه قصرت هل قصرت في فهمك أنت؟ أنت فهمك ليس هو المناج الصريح. فهمك ليس هو المناج الصواب. بل هذا فهم من العفام قد يكون من أفضل الباطل هو نفسه. وإنما هذه مصلحة أو هذه مسألة راجعة إلى الاجتهاد قد تقتضي المصلحة الذكر وقد تقتضي الكتمان والنبي عليه الصلاة والسلام في حالات كثيرة قال ما بال رجال وفي حالات ذكر فيها الأسماء وهذه مسألة معروفة إن شاء الله تعالى في سؤال مهم في الدرس حقيقة هو جزائيد لكن مهم يقول كيف نجمع بين النافلة في السفر وبين صلاة النافلة على الظاحلة هل المقصود في غير السفر الجمع بينهما أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي تركه في السفر هي الرواتب عشر من الرواتب اللي هي ركعتين أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء هذه تترك في السفر تركها هو السنة في السفر لكن ما ترك الرغيبة ولا ترك الوتر ووتره عليه الصلاة والسلام قيام قيام ليل ممكن يصلي ويتره على الراحلة إحداج الركعة فالذي ثبت في الراحلة هذا هو من هذا النوع الذي لم يشمله الترك ما حكم يقول ما حكم زين اليد وهل ذلك من الكبائر مثل الخمر والميسر والزينة هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بالاستبناء بمعنى أن الشاب أو الفتاة أو الفتاة يتعاطى ما يجعله يخرج المني أو الماء يقضة بأي اسلوب كان وهذا حرام ومنكر وقد دل على قرمته قول الله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون اي الظالمون المتجاوزون الحدود فما فلاستبناء داخل فيما وراء ذلك ولان النبي عليه الصلاه والسلام قال يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وما أرشد إلى غيره فالشاهد حرام لكن بلا شك ليس له حكم الزنا ولا حكم الميسر ولا الخمر وإنما هو حرام لا شك فيه ومنكر تجب التوبة منه ولكنه لا يبلغ درجة هذه العظائم التي ذكرها السائل فإن الذنوب متفاوتة في درجاتها آخر سؤال يسأل عن لعب كرة القدم والذي منها واحتبارها عملا والله أنا الراجح عندي من أقوال أهل العلم أن هذا لا يجوز وأن اللعب والله مهدر القيمة في الشريعة الإسلامية وقيمته باطلة فالذي يتكسب به تكسب بوجه غير شرعي هذا الذي يظهر لي والله أعلم صلى الله وسلم ومبارك على رسول الله وعليه وسلم